تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت جميعاً أمام الله وافتضحت عيوبي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب واضائي وقد شهدت علايا أمام الله واضطحت عيوني امام امام الله واضطحت عيوني فراسم اتاحهم من الوقوف بين يدي الله إذا قيل للمؤمنين جوز وللعاصين حط فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كم قد زلل فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني لا أبكي النبى دمع العين من أسفنت لا أبكي الواله ألواله الحزني ماذا سيكون الجواب غدا؟ ماذا سيكون الجواب غداً؟ إذا قال الجليل خذوه يا ملائكتك وانظُ بعبد عصى النار عطشاناً، فيا ليت شعري على أي قدم سنقف، وبأي حال سنعتذر لك يا إله العالمين؟ وقد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوبين؟ وقد أمر الملائكة أن خذوه، فأين أفر من تلك الخطوبين؟ وبين رحت آبكي هل يجدي بكاء أو نحيبي وبين يد الملائك رحت أباك؟ فهل يجدي بكائي أو نحيبي فهل يجدي بكائي أو نحيبي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوني، أمام الله وافتضحت عيوني، فما لي غير عفوك يا إلهي؟ ألوذ به إذا اشتدت كروبي. عصيت الله يا نفسي كثيرا أما انا آل الأوان لكي تتوبي اما انا آل الاوان لكي تتوبي كفاك فقد اضعت العمر مني وفي العصيان قد تاه الدروب كفاك فقد أضاع العمر مني وفي العصيان قد تاه الدروب أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علما الغيوب